أجد في الناس من هو واسع الصدر طيب القلب مع الفقر وضيق اليد ولا ينظر إلى حاجته إلى غد وأنا بحمد الله منهم فإني قد عالجت من الفقر أشياء وقد كنت أصبح وليس عندي قوت يومي ولا أعرف له وجها وأنا طيب القلب ساكن النفس وكم من يوم أصبحت لا أملك فيه حبة وثم زوجة وأولاد ومن يتعلق بي جماعه وقلبي طيب كأني أملك ألف دينار فمن زعج قلبي بالفقر ولا خطر أني لو مت وبقي أولادي فقراء بل أقول إذا خطر هذا قد مات أبي وعاينت الفقر وانصرف الزمان على خير حال بين غنى وقناعة فإن أراد أن يصلح أولادي ويدبر أمرهم كما دبر أمري فعل وإلا فكم من خلف مالا كثيرا لأولاده فلم ينفعهم وهو يتولى الصالحين ثم إني كثيرا ما رأيت من يكون معه الدينار والمئة وهو في قلق وأكون أنا لا حبة معي وأنا في غنى وإذا قدر لي دينار أنفقته في يومين أو ثلاثة ولم أنظر إلى ما بعد ذلك وإذا حصلت معي حبة فكأني قد ضاهيت الأغنياء بانشراح صدري وطيب قلبي ورأيت من الناس من يقرب من هذا الحال ورأيت بالعكس من يكون معه وله وهو ضيق العطن فقير النفس كثير الهم فتأملت السبب في طيب القلب فرأيته يتنوع إلى ثلاثة أقسام فتارة يكون من سعة الصدر خلقة ووضعا وتارة يكون من ثقة العبد بالله عز وجل وأنه الرزاق وتارة يكون من شعور النفس سعادة معدة لها وغنا مدخرا لها والنفوس الشريفة تشعر الآن قبل كونها فكأنها تطلع على عاقبتها والغالب في العادات أن سعة الصدر وطيب القلب حال خير وأن كسوف البال وضيق الصدر حال شر وعلى عكس هذه الأسباب ضيق الصدر وضيق العطن وأغمض الأحوال احساس النفس ببلوغ الأمان فكأنها تعلم العواقب بالإحساس